حزب الآيات لسيدنا الشاذلي أبي الحسن قلت سسره بسم الله الرحمن الرحيم أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولولا رحمة الله الرحمن الرحيم لما قلتها فزكنا بها من الفتن والتنس والرجس والنجسي من الذنب والعيب ومن سقوط الخشية في الغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير رب الله وما توفيق إلا بالله علي توكلت وإليه نيب ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه ينيبه قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون عسبا الله ونعم الوكيل نسألك نعمة منك وفضلا ورضوانا وسلامة من كل سوء في الدنيا والآخرة وما بينهما فإنك ذو فضل عظيم حسبي الله آمنت بالله ورغيت بالله توكلت على الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة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 التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ومنشر المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عن الله بمعريضون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 ولئلكم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واجر نظيما إن الإنسان خلقها لوعا إذا مسه الشرج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 فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم يمانات وعتهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مقرمون اللهم إنا نسألك سحبة الخوف وغلبة الشوق وثبات العلم ودمام الفكر ونسألك سر الأسرار المانع من الإصرار حتى لا يكون لنا مع ذنبي أو الغيب قرار أو العيب قرار وجنّنا واهتنا إلى العمل بهذه الكلمات التي بسطتها بسطتها لنا على لسان رسولك واتليت به النبي راهما خليلك فأتمّه قال إني جاعدك للناس إماما قال ومن من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فاجعلنا من المحسنين من ذريته ومن ذرية آدم ونوح وأسألك بنا سبيلا أئمة المتقين بسم الله الرحمن الرحيم والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وذل العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا آيَاتٍ لِلْإِلْلَّا الْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا عَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا بَاطِلًا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 ربنا لا تزير قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهابة ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَظُنُّ مَبِطَّةً وَيُدْخِلْنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتهم من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك نبدأ وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم رَبَّنَا أَأْتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَأَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا رَبَّنَا آمَنَّا فَأُغْفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرٌ وَرَاحِمِينَ رَبَّنَا صِفْ عَنَّا عَبَابَ جَحْنَّمْ إِنَّ عَبَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّ هَسَاتٍ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ربنا أهلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين المجنان المتقين إماما ربنا مسيعت كل شيء رحمة وعلما مسيعت كل شيء رحمة وعلما فافني الذين تابوا واتبعوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا واضحل من جنات عدن التي وعدتهم ومن صلحنا باهم وعزم أزواجهم ودرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقسيئات يوم الدين فقد رحمته وذلك هو الفلز العظيم ربنا اكشف عنا ذابا أن عن العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عن العذاب إنا مؤمنون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل اللذين آمنوا ربنا إنك رافر رحيم ربنا عليك تبكي لنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا في التهل كفروا وفي لنا ربنا إنك آل تلازيز الحكيم ربنا أتمنا نورنا وفي لنا إنك على كل شيء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 بسم الله الرحمن الرحيم قل برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يواسبس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم عديلون والذي خلّقكم من ضيّن ثم قَضَى جلّ وَعَجَل مُسَمَّى فَعَجَل مُسَمَّى عِندَهُ ثُمَّ أَلْتُمْ تَمْتَرُونَ وهو الله في السماوات و في الأرض يعلم سرّكم و جهّركم و ما تكسبون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدّي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق إن الذين آمنوا من الصالحات يتهم ربهم بإيمان تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم في جنات النعيم دعوهم فيها سبحانك الله مبتغية فيها سلام آخر دعوهم من الحمد لله رب العالمين قل اللهمد لله الذي لم يتخذ صاحبًا ولا ولد. قول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبي الكتاب ولم يجعل له عمجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويفشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم جرا عسنا ماكتين فيه أبدا قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفاء الله خيرنا ما يشركون الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في العرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلجي في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور الحمد لله فاضل السماوات بالأرض جاعل الملائكة رسلاً أوليها جنيحة مثلاً وثلاثة وربعة يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة إن فلا ممزك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم رب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه من نازقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا الحمد لله بلا كفهم لا يعلم قل الحمد لله الذي صدقنا وعده ورثنا الأرض نتباوه من الجنة حيث نشاف نعمى جبر فَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَهُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْرُوهُ مُخْلِصِينَ لَدِينِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ وله الكرياء في السماوات والأرض والعزيز هو العزيز الحكيم فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الب في السماوات والأرض وعشياً وحين تخرجون وعشين وحين تظهرون فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الب في السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون يخرجوا الحي من المئيت ويخرجوا الميت من الحي ويحيل أرضها بعد بيتها وكذلك تخرجون سبحان ربك رب العزة أَمَّا يَصْفُو هُنَّ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ